هُ آيات بَناتِ وَأَ الله يَهديمَ يريد إِ الذي نَمَنُوا وََّذ نَاد والصابينَ وَ صار والمجسَ وََّذينَ أشكُ إنِ الله يَفصلل بينَهُم يَوم القياامَ.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 يُصَبُّ من فوق رؤوسهم الحميم يُصحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمَّ قَامِعُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقَ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا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 يأتين مِنْ كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم مِن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 ان اللہ لا يحب كل خوان كفور اذن <هدن> للذین يقاتلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدير الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا اللہ ولولا دفق الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيعا وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 فينسق الله مَا يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فثنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق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 فَتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ عَذَابٍ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النعيم. والَّذينَ كَفَروا وَكَذذَّبُ بآياتِنَا فَأُولائِكَ لَْ عذَابُ مُهين والَّذنَ جَعوا فِي سَبين الل يِذَُّ قُتِلُ أَوماتُ ل يَزُ قََّهُمُ اللهَّهُ لِزْقًَا حَسَنَ وَإِ اللهََّ لَهُو له خَيرُ الرازقين لا يودن خيلًا نمودخلن يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب بثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله العفو غفور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 عَ غُدَم مُْتَقِيم وَإِن جَدَلُ كَفَقُل اللههُ علَموا بِمَا تَعملون اللههُ يَحكُم بَينَكُم يَوومَ القامَةِ فيِي مَاكُنتُم فيِي تَخْتَلِفُون أَلَم تَعللَم أن اللهَّ يَعلملَ مَا في السَّماء وَالأَررض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 ويقظوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقبي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 وہ اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين مِنْ قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ